الدرس العشرون بعد المعه من الجنداني في حروف المعاني بسم الله الرحمن الله والحمد لله والسلام على رشه الله وعلى آله وصحبه وعلى آنى. ما وعلى القصة حتى الابتدائية وليس المعنى أنها يجب أن يليها المتدى والخبر حتى الابتدائية أي أنها يعني حرف ابتداء حرف ابتداء يأتي بعدها كلام جديد سواء أتت بعدها جملة اسمية أو جملة ماذا فعليّة فهي حرف ابتداء يعني حرف استئناف. يستأنف بعدها كلام جديد سواء جملة اسمية أو جملة ماذا أو جملة فعّليّة على السواء. قال حتى الابتدائية وليس المعنى أنها يجب عليها أن المتر والخبر بل المعنى أنها صالحة لذلك. وهي حرف ابتداء يستأنف بعد الكلام فيقع قاعدة المتر والخبر فيقول الجليل فما زالت القصّة تمد تمجّد ماءها بدجلة حتى ما ودجلة أشكاله. حتى ما أدقلت أشكله هنا بعدها أمتدوا خبر ما أشكاله خبر. ويليها الجمله الفعلية مصدرة بمضارع مرفوع متى نعرف ان حتى الابتدائيه بعدها جملة إذا اتى بعدها فعل ماضي أو اتى بعدها المضارع مرفوع قال نحو جزل حتى يقول الرسول على قراءة نافع أو بمع أو بماضل نحو قوله تعالى حتى عفوا وقالوا والجملة بعدها لا محل لها من الاعراب جملة ابتداءية خلال دقائق فإنه ذهب إلى أن حتى هذه جر والجملة في موضع جرم بحتة وهو ضعيف فهو قرآن ضعيف قال ابن الخباز لأنه يفضي إلى تعليق الجر على على العمل وذلك غير معروف ذلك غير معروف لغة غير معروفة عند اللغويين عند النحاء عند العرب قال وحتى هذه عن الابتدائية تدخل على جملة مضمونها ما معنى مضمونها مجموع معناها يعني جملة معناها على جملة مضمونها غاية لشيء قبلها فتشارك القاره والعاطفه في معنى الغاية لكن غاية عامة أو خاصة غاية عامة يعني مفهوما من خلال مضمون الجملة وقد اجتمعت الثلاثة في قول الشاعر ألقى الصحيفة كي يخفف رحله وزاد حتى نعله ألقاها وزاد حتى نعله القاها الان وزاد حتى نعله القاها يروى بقر النعل حتى نعله على ان حتى ماذا قره ويروى حتى ايش حتى نعله على ان حتى عاطفه المعطوف على المنصوب ايش منصوب القى صحيفته هذا منصوب والمعطوف على المنصوب منصوب مثله حتى نعله القاها وجاءت روايه حتى نعله القاها حتى نعله على أن حتى ما هي ابتدائية قال يرى بقر النعل على أن حتى قارى بنصبها على وجهين أحدهم أن عطف الآخر أنها ابتدائية والنصب بفعل يقدر يحسره الظاهر من باب الاشتغال والرابع والرا والرفع والرفع على أنها ابتدائية ونعله ابتدى وألقاها خبره ويرى وبالثلاثة أيضا قول الآخر عممتهم بالندى حتى غواتهم فكنت مالكا ذي غين وذي رشدي عممته بالنداء يعني يقول شملتهم بالكرم عممتهم معنا شملتهم من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر الفاظه في اربع يعني ان العموم بمعنى الشمول قال انا عمريطي عممتهم اي شملتهم بالنداء بالكرم حتى غواتهم فكنت مالك ذي غين وذي رشدي يعني يقول كنت ملك على الغاوي وملك على صاحب الرشد لانه أكرم الجميع اكرم الجميع الساهل حتى غواته حتى غواتهم يصح ان نجعلها حتى عاطفه على الضمير هم ان عممتهم الضمير ايش ما الضم في محل به وغوات معطوف على المنصوم منصوم مثله ويصح اقول حتى غواتهم حتى غواتهم على ان حتى ماذا جرى ويجوز ان نقول حتى اغواتهم على ان اغواتهم ماذا على ان حتى تدعي اغواتهم و تدعي ما بعده خبره قال بعضهم واذهبوا المصريين انه لا يجوز الرفع في الابتداء الا اذا كان بعدها ما يصرح ان يكون خبرا فاذا صح الرفع في غواتهم كان فان صح الرفع في اغواتهم كان حجه على الجواز وهذه الروايه الثلاثه وصحت حتى أغواتهم طيب إن شاء الله إلا أعزكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين